ما يفترون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخذرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبثوا إلى ربهم وأخبثوا إلى عبدهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها قايدون. مثل الفريقين كالأعمى والأطم والبقير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشر مثلنا ما نراك إلا بشر مثلنا وما نراك تبعك إلا الذين هم أراملنا بعد يرائي إلا الذين هم أراملنا بعد يرائي وما نغالك علينا من فضل بل نظلم